ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعمدون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما تُعجُون لآتي وما أنتم بمعجزين قل يا قوم عمدوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يُصلح الظالم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 وكذلك سيئن كثير من المشركين قتل أولادهم شركاء شركاءهم لرضوهم ودي عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذل وما يفترض